آمين كذلك نقص عليك من أنبائنا قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراه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 لا تها فيا اي وجو ولا امتام يوم اذ يتبعون الداعي لا وجلا وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا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 وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكران فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل وابي زدني علما